فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَمْ حَدَّقُوا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّاوِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إنما اتخذتم من دون الله آوثانا وندة بينكم في الحياة الدنيا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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا أَن قَالُوا آمَنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ كَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ